فَلَمَّا أَحَسَّ بِبَأْسِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ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 وجعلنا فيها فجاء جل سبل لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقف وَهُمْ وهم عن مُعْرِضُونَ معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر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 بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفرون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 بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى قال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الخالبون قل إنما أن يركُم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينثرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها, أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء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 قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضَلَالٍ مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين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 ونجيناه ولوقا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمتي يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.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 وذنّوا إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله لا إلا أنت سبحانك إله إلا أنت سبحانك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 وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رغبا ورهبا وَيَدْعُونَنَا لنا خاشعين وَكَانُوا لَنَا والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون.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 يَسِلُونَ وَقَتَرَ بَلْ وَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا هِيَ شَاقِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْهَا ذَا قَدْ كُنَّا فِي غفلة من هذا بَلْ كُنَّا غَافِلِينَ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 تم تعدون يوم نطق السماء كطيش جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين.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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء